الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في السماء قوته وفي الأرض عدله وفي البحر عظمته وفي كل مكان في هذا الكون قدرته فسبحانه وتعالى من إله عظيم بر كريم حياكم الله تعالى أحبتي في الله في برنامجكم فبهداه مقتده إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تاردي أو يختلف ماء الوصال فماءنا عذب تحدر من غمام واحد أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالدي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الأرض المباركة في فلسطين أتحدث لكم في هذا البرنامج فبهداه مقتده عن قضية مهمة ألا وهي أن منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كان قائما على الثورة الجهادية الكفاحية النضالية ضد كل التقاليد والأعراف الآبائية العقلية الآبائية التي كانوا يسيرون عليها ويقومون عليها كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقومون ضدها ويحدثون الناس بأن دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن مطلقا أن يكون هذا الدين العظيم دين يؤخذ من خلال أجداد أو من خلال آباء إن هذا الدين أيها الأحبة دين عظيم وإن هذا الدين شرعه الله سبحانه وتعالى وما دام أن الله عز وجل قد شرعه فإنه لا يحق لأحد أن يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هكذا كان الكفار أيها الأحبة الأكارم حينما يصدح بالدعوة ويصدع بالحق الأنبياء والأرسال والرسل عليهم الصلوات والسلام يقولون لهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولذلك نجد أيها الأحبة الأكارم هذه اللفتات يشير إليها القرآن الكريم كثيرا فانظروا أيها الأحبة الأكارم إلى شيء من كلام أولئك القوم مما سطره الله عز وجل في كتابه الكريم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لم يستوعب قوم شعيب مطلقا أن يدعوهم إلى دين لم يكن عليه آباؤهم ولذلك قالوا هل يمكن هذه الصلاة التي تدعون إليها وتأمرون بها تكون هذه الصلاة مؤثرة علينا في ترك ما كان يعبده الآباء وكذلك أن تؤثر علينا في حياتنا الاقتصادية وهذا لعمر الله يذكرني بما يقوله كثير من العلمانيون في هذا العصر الذين يقولون وما دخل الدين في قضايا الاقتصاد وما دخل الدين في قضايانا الأخلاقية وما دخل الدين في قضايانا السلوكية ما دخلوا هذا بهذا إنها شنشنة نعرفها من أخزم أتواصوا به بل هم قوم طاغون قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمارنا ما نشاء. يا لله العجب! هؤلاء القوم يدعوهم شعيب إلى الإيمان بالله عز وجل، وهم يقولون له سنبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد. سنكون على ما كانوا عليه. إن وإن كانت آباؤنا تعبد من دون الله عز وجل، فإننا سنسير على طريقتهم وعلى ونحذو على حذوهم. وهذا أيها لحبة الأكارم حجة المفلس والعاجز، وهي العقلية الطفولية. ذلك الطفل الذي لا يمكن أن يعمل عملا إلا حينما يرى وارده أو واردته أو أحد في المجتمع يعمل بهذا العمل، فيقوم بتقليده. لا يفكر في هذا الشيء. أهوج هو أهو شيء نافع أو ضار؟ ربما جمرة أو تمرة؟ يقوم بالتقليد. ولربما هذا التقليد تقليد تلقين ببغائي ليس من ورائه نفع. هكذا كان قوم شعيب وهكذا كان قوم صالح عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله عز وجل إلى أهل مدين قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب وهكذا أيها الأحبة لم يرتض قوم صالح الدعوة إلى التوحيد لأن آباؤهم وأجدادهم كانوا كذلك وهكذا أيها الأحبة الأكارم كان قوم موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كلهم يقولون هذا شيء لم نسمعه سابقا وكذلك قوم نوح قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فانظر يا أخي الكريم كيف أن هؤلاء القوم قد أجروا عقولهم إلى من كان قبلهم من الآباء والأجداد سلموا عقولهم ولذلك التقليد من أسوأ الأشياء التي يقوم بها الرجل خاصة إذا كان التقليد والعياذ بالله في مسائل الكفر وفي مسائل الشرك ليس مستعدا أن يجعل عقله متحررا أن يجعل قلبه أيها الأحبة الأكارم سنيما يستفيد وربما يحاول قدر الإمكان أن يأخذ من هنا فكرة فيفكر فيها هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح ولذلك يا أيها الحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقاومون ذلك ويقولون لهم كيف تقومون بهذا الفعل حينما يقولون كما قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل يعني الله عز وجل يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لذلك أيها الحبة الأكارم الله عز وجل جعل هؤلاء القوم يريدون أن يعملوا ما كان عليه آباؤهم وما كان عليه أشجادهم وبالفعل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا فرق بين مقلد وبهيمة ترتاد بين دعافر وجمادي الدعافر الحجارة حينما البهيمة يأتي الراعي فيسوقها على اليمين تذهب معه على اليمين على الشمال تذهب معه على الشمال لا تفكر هذه البهيمة وهذه أيها الأحبة الأكارم كحال الكفار والعياذ بالله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون كمثل الذي ينعق يعني كمثل ذلك الراعي الذي يرفع صوته في فيحدث الغنم بصوته أن من هذا المكان فيسمع هذا المكان فيأتون منه من دون أن يعرفوا ماذا يريد من قوله هكذا والعياذ بالله أولئك الكفار قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إذا أحبة الأكارم إنني أزعم بأن جميع الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل والأرسال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت قولتهم واحدة كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون هذه هي مشكلتهم كل الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام حينما يرسلهم الله عز وجل إلى أولئك القوم يقول إن بما أرسلتم به كافرون ولذلك كان الأحرى بالعبد المؤمن أيها الأحبة الأكارم أن يستفيد من حياة الأنبياء في طريقة دعوتهم لقومهم وأن يحاول قدر الإمكان أن يخاطب القوم خطابا إقناعيا وحجاجيا استدلاليا عقليا يحاول أن يؤثر على لبهم ومخهم وفكرهم ودماغهم حتى يغيروا هذه العقلية لأنني أيها الأحبة الأكارم أزعم فأقول بأنه إذا استطاع الرجل أن يغير من طريقة تفكيره تغيرت طريقة تفكيره كلية بمعنى أن حياة المرء من صنع أفكاره فإذا كان ذلك الرجل يبقى دائم التفكير بأنه لن يمكن أن يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد من الأعراف من التقاليد البالية من الأعراف الاجتماعية السائدة التي تخالف الشرعة أو الدين من تلك الأشياء التي كانوا عليها فإن هذا أيها الأحبة الأكارم إذا بقي عليه ذلك الرجل سيبقى على هذا الضلال وسيبقى على هذا الظلم وسيبقى على هذه البدع والخزعبلات والخرافات ولذلك نجد أن كثيرا من الناس الآن أيها الأحبة الأكارم يعانون ما يعانون في دعوتهم لقومهم بل حتى من المسلمين حينما يقولون لهم إن هذا الأمر غير مشروع أو أن هذا الأمر محدث أو أن هذا الأمر بدعة ويكون بالفعل بدعة ليست المسألة أيها الأحبة الأكارم قد تكون مسألة خلافية بين جماهير العلماء وإنما بدعة محدثة قال بها جماعة وجماهير من أهل العلم فنجد أن بعضهم يقولون فلان قال بأنها كذا أو فلان سمعت أنه يقول كذا أو أنني كان والدي وكانت والدتي وكان أجدادي يفعلون ذلك أو عشيرتنا أو قريتنا أو قبيلتنا أو مدينتنا تفعل هذا أتريدني أن أخالف السائد؟ أتريدني أن أخالف ما كان عليه القوم هذه مشكلة أيها الأحبة الأكارم وهي عدم رغبة الجمهور في مخالفة السائد بين قومهم لعلي أتحدث عن ذلك بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير فتابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا والعود أحمد كنت أتحدث قبل قليل أيها الأحبة الأكارم عن مشكلة يعاني منها جمع من الدعاة والمرشدين والمصلحين والموجهين ألا وهي حينما يعايشون ذلك المجتمع الذي لا يرغب بأن يتقبل تلك الأفكار الإصلاحية التغييرية الجديدة تلك الأفكار التي تخرج من طلائع البعث الفكري والإرشاد التوجيهي هذه الأفكار أيها الأحبة الأكارم عادة الناس في البدايات لا يتقبلونها ما هي الطريقة المثنى لمحاولة التأثير على عقول أولئك القوم أول قضية أيها الأحبة الأكارم أن الداعي إلى الله عز وجل يأخذ أسلوب المحاججة العقلية قدر الإمكان يحاول أن يؤثر عليهم في طريقة تفكيرهم وتغيير طريقة تفكيرهم ثانيا أنه يقول لهم كما كان يقول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون لاحظوا حجة الكافر مفلسة إن بما أرسلتم به كافرون هل هناك حجة؟ هل هنالك بينة؟ هل هنالك دليل؟ هل هنالك برهان؟ لا يوجد شيء من ذلك. لكن النبي يريد أن يبين لقومه أنني لدي من الحجة والبيان والبرهان ما أقنع به حجتكم. ما تكونوا بإذن الله عز وجل حجتكم صاغرة. ولذلك أيها لحبة الأكارم هذه من الطرق المناسبة جدا أن تستعرض الحجة والبيان والدليل حينما تخاطب أولئك القوم حتى ولو كانوا قد صدوا عن ذلك صدودا كبيرة. كذلك أيها الأحبة الأكارم مما يمكن أن يناقش الكفار فيه أن تبين سفالة حجتهم ولذلك كان يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إن كنتم تقولون أنني ضال وأنني لا أفهم وأنني آتيت بشيء جديد فأنتم وآباؤكم كنتم في ضلال مبين هذا الشيء يستفز الخصوم كيف أكون في ضلال مبين هل يعقل أن أكون في ضلال مبين كما كان أيها الأحبة الأكارم قوم ثمود حينما كان يقول الله سبحانه وتعالى فإذاهم هم فريقان يختصمون فعلا بدأ النقاش فعلا بدأت المواجهة حتمية المواجهة ما بين الداعية والطاغية وما بين الداعية وأولئك البغاء واضحة للغاية حتى يكون هناك أيها الأحبة الأكارم قدرة بإذن الله عز وجل على إرغام الباطل بوجه الحق القوي الذي لا يمكن أن يحيد عنه الداعية قيد ألم له لأنه معلق بالحق بإذن الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كذلك أيها الأحبة من الأسس المهمة جدا أن يحاول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يطرح ما كان عليه الآباء والأجداد ولو كان من أقرب الناس إليه كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول فيما صح عند الإمام أبي داود وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وكان يقول إن ربل العباس بن عبد المطلب وهو عمه موضوع تحت قدميهاتين لا يمكن أن أقدس شيئا كان عليه آبائي وأجداد أو أقاربي وأدعوكم إلى عدم تقديس شيء كان عليه آبائكم وأجدادكم وأقاربكم هذا يا أخواني كذلك يدل على صدق الداعية مع نفسه بمعنى أنه كما يقول الشاعر ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك ما ترضاه لغيرك ارضاه لنفسك لأنك أنت يا أخي الكريم ستقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك العمل الإصلاحي الذي لا يمكن أن تخيد فيه قيد ألمنا عما تدعو إليه كما كان يقول النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقه إلا بالله كذلك أحبتي في الله من ضمن النقاط المهمة كذلك أن يقوم الداعية ببيان ما يكون عليه أولئك القوم في يوم القيامة لأن الذين كانوا يقتدون بهم ويحاولون أن يهتدوا بهديهم أو يهتدوا إن صح التعبير بضلالهم الذي كانوا عليه سيتبرؤون منهم قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن أولئك القوم الذين قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا سادتنا أجدادنا ربما آبائنا ربما ربما أحيانا الناس الذين نثق بهم ربما يوصفون بالعلم لكنهم من علماء سوء إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبين ربنا آتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة إذا أيها الأحبة الأكارم في يوم القيامة ولا ينفع الجد حفيده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. كل الناس أيها الأحبة سيفرون وكل الناس كل الناس سيقولون نفسي نفسي نفسي نفسي. لذلك أحبتي في الله هذه من ضمن النقاط التي يمكن أن يستخدمها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. كذلك من ضمن النقاط أيها الأحبة الأكارم مخاصمة رؤوس القوم ومناقشتهم لأن هؤلاء والحبهم يقولون كما كان يقول فرعون وتكون لكم الكبرياء في الأرض أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض فكان موسى عليه الصلاة والسلام يقارع ذلك الرجل الطاغي فرعون فأرغمه بحجته بفضل الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يناقش صناديد قريش كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم حتى أنهم كما قال الله سبحانه وتعالى ممثلا حالهم ومصورا حالهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق لذلك أيها الحبة الأكارم مناقشة رؤوس القوم هي بإذن الله عز وجل كفيلة في صد أولئك القوم عن الطريقة السيئة التي يقومون عليها في امتثان ما كان عليه الأجداد والآباء أيها الأحبة الأكارم هذه من ضمن النقاط المهمة للغاية التي يمكن للداعية أن يؤثر فيها على قومه أسأر الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من أهل الحجة البالغة ومن أهل الحجة الكافية وأجعلنا يجعلنا وإياكم ممن يقولون بالحق وبه كانوا يعدلون أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته